ق وقامت الصلاه وقامت الصلاه الله اكبر الله اكبر ل الله إ ه إ الله الله أ ك ب ر الله أ ك ب ر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم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 و ذ قال إ ب ر ا ه ي م رب ج ع ل هذا البلد آ م ن ا وجنبني وبني أ ن نعبد ا ل أ ص ن ا م رب إ ن ه ن اضللن كثيرا من الناس فمن تبعني ف إ ن ه مني ومن عصاني ف إ ن ك غفور رحيم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 ربنا فلي ولي وندي ولي المؤمنين يوم يقول م ا ح س الله ب ا أ ك ب ر الله لمن حمده ي ربنا ا لك ل ه أ ب ر الحمد ل ه أ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 تلك الدار ا ل آ خ ر ة نجعلها للذين لا يريدون عوما في ا ل أ ر ض ولا فسادا و ا ل ع ا ق ب ة للمتقين من جاء بالحث س فله خير منها ومن جاء ب ا ل س ي ئ ة فلا يجزى الذي ن ع م السيئات الا ما كانوا يعملون إن فرض عليك ا ل ق ر آ ن ر ا د ك إ ل ى معادا قل ربي اعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين وما كنت ترجو ان يلقى اليك الكتاب الا رحمه من ربك فلا تكونن مظهيرا ا ل ن ك ا ف ر ي ن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 ل ه ا ل ح ك م و إ ل ي ه ت راتب ا ل ن ا ب ل س